نستعين <صليلا> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كما استقل عنه كتاب الله فيضل الهدي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مفتتاحا فلا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باب الوقف الوقف الشيخ سعدي رحمه الله ما شاء الله تعريفه كان جوانة أكيد بيجا رنا وق وامكتبة زورشتي باشي نسيوة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 بس نور راقفني أصلي مالكات لقل السودبينين بسودكاني بريفة كبه خانية وقفكات دكاني وقفكات فاتس زيني وقفكات أم أصلا محبوس وقفك راقلا هناك أن تصرفك في ببئة مشوراق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 ولكن والراوسين المشكله هي, أم هي. هي. يعني هي المشكله ها المشكله لا المشكله هي المشكله يعني المشكله الله المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي هي هيا هي هي المشكله هي هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي المشكله هي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 لانه يمكن ان يكون لديك امر اخرى بخالق معروفه يعني بشيء عرفي خلق بلاقيته يعني انسان لكاتب لك احتياجي بخالق بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته بلاقيته ومن الوقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائح المسلمين أو كسائح المسلمين لا يتعلم بوقف لأنه يكون هناك للمسلمان. يتعلمون للمسلمين تقرأ سود من ببه لبلغنيت بإدرونه كعثمان وظائق باكر والدقاء لبلغة كريبة يكون هناك شيء يتعلمون للمسلمين سود إلى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 و او وقت كرنا باطل بو انا كبر ايا خانو حفشكي هي قاص زويكي هي لا بيش مردني دله او مالو سناني كها او زويه او دكانا او قاص زويه او خانو هم الوقت زل ريق امز رغبه ميلات غرانين غينيا انا ميلات الغلامه بويا او وقت كرنا باطل أتعني... اتوانه صلى كبرط ار طول طول سكتيك يا جلسرسي يا جلسرسي زول بوينو كاتاي لسرسي او مالي بوقت حساب دكرو كي تبدا داباج دكرو سنه ميلاد غريقي واما في مسجد دين او مشهد أو عذبا شوقاني مش تننسي هكا سي مالي يطول ين لمزاجيه وبدايات مشهد ما كان يشهده الناس للزيارة شو هنا كخلق عماد البيت بوسطر داني كردن أو قبر فلانة إمام وفلانة صحابي وفلانة في العمر وفلانة في وتشكو أو أنا في وتشي مشاهد مشاهد ومزاجات التوحيد أهل السننير لا كهيا لا أهل مدعا لا يقبوا لكانا لا رافضة ولا صوفية نابع من الوقف بكري بو مشاهد ومزارات بو شخص كان او شخص فلانا او مطيب فلانا او امام فلانا او اي شيخ فلانا او كرام فلانا او جائزنيه ومن وضع مالا في مسجد او مشهد لا ينتبع به احد برشكي هنا ورمز قوتك ابن وريثي هنا ورمز قوتك سبلتي هنا ورمز قوتك كسولين نادين جاء زل هو صرفه في اهل الحاجات ومصالح المسلمين جاري واحد هنا في مزغوت هي بركشتي تادان راه ولا مخزنا هاو هي راه يا برشكلا املا علينا رمز قوتك هي كسولين نادين ذكر نادر، هذا المال. أجر مزجوتك يقدر في سي بي هذا أو هذا الرجل مزجوتك يقدر. صرف هو يا هنا أو كاتد تاني أو شو مك بفروشين Akhchayam tu ze tawassul idi aya yani bo munnatator simleje mubaride project par ya boramus akhi ziyade la mizgoteka haya de froshi de toani la shweni kitrim mizgoteka prosedo la shweni kitrim mizgot ihtiyaji boshti kitri haya de toani la ya kharji ke tosar fi bait ager hit shwenak man nabu bashay gut yaqena toani la masahat barjandi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 که سردن کرکی توشی شد نبکد باطله. چه تا نه به قرار سر ما قبرو مرتو اوشانه صرف بکرد. او جایز نیست. با لبرید بته سبب ایستن فکو عقیده و دین ایمانی قوی تی که داتو بد وقتی نگاو که چون استعوارضان دیمین. باب نیست. با جمع هدیه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 يشرع قبولها ومكافاه فاعلها شرعيا هديه لمسلمن قبول كي وقاداشتي او كسيشديتو كهديه في وقد كان ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايه ويثيب عليها في غمر فاطمه هديه البرتو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 كسر اشتكي وتداء بهدية تعني تصالح في بقية. وتجوز بين المسلم والكافر هدية غرناوات. لأن يوان مسلمان وكافر درس دا. كن كفار هدية دا و. عليه الصلاه والسلام. وهذا روح مسلمانش في دراوة. شاكل ذلك و بتابع إذا قسّك وメディه هاي لوكيره برو إسلامت الرجوع فيها حرام قسّك هديه ربيسك الجمان في توليه وبيته. الباء في أمر فتح العائد فيه بيته كالكل في قيئه. او كسيشتك بديالي جدّاً مكّسّك إدواتلي ولا بليتهوا. عشّا وراستنا نقصّق جوايا ورشة ورشانه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 بالمدان باقي صه هزار بو گویږم دروي ویسل بازار شروغ چورګانې نه و دونه هیڅ چورګانې تر دې چې یاونه موږ نه یو کېکانلی طبقه نه د خننې کې ویټګان مشهنه د خننې کډوره و موږ له کلیه نه حد شونه کا اوای دوره کان نفقې زیاتره يعني تسويه له نفقې باندې انزل الى مصري ويجب التسويه بين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 اگر تیار دکان کی چند کان ایک علم کرنے کے نیت داد بے ایک لطوکانی آیا ذکر یہ ہم سکانی تیری ہمیں نو ایک ایک یان خور ایک برامر کی دکت پر ہوں صلوات و سلام لا او حدیثی کہ ہاتہ النعمان کر فيقول قصص صدق إعدل بين أولادكم في العطية، لن يمنعك عدل لا مالك يذخشين، عدل بمعنى يكسانينات للذكر مثل حظ الاثنين، بظهرني غنيك برا برد دوم اما أما عدل، إسلام ديني عدل ديني يكسانينير، يعني إما لا تيك راي أه قرآن. وفرمت لك في رؤية الله عليه الصلاة والسلام وفرمت لك او ديني ايما ديني اكساني نيوان جنو مردنية كأكرو مسلمان نيو ديني اكساني نيوان زانو نزان نيو يعني استى هنالخلق بيدين هاتون يعني هنالدين يعني احراف کردون لدين هاتون دالن ابي همو هاولاتي ولاتك كأكرو بيدين مسلمان شد بیا عقل بیا زنای نزن بیا نیین بیا مین بیا. ابرو کشتی یکسان بن نمافکن. ولدینی خوایوانی. یکسانی نیوان حوالاتی مافی حوالاتی بود. یا یکسانی نیوان جنونی. یا یکسانی نیوان خلوکت هردو رگز. شتی ولدینه نی. آف نجعل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 وليس الذكر كالانثى نيرينوك منين نير. ليل فقلبوا كان مصري ميلاد يالا مصري هديه ويجب التسويع ما تنبئنا وَيَجِبُ تجيب ويجب العدل و تجيب التسويقنا العدل يعني موسى الصحيح يجب العدل بين الاولاد في يعني في الهبه والله ما فان چون عند الغائل يعلم بالان اميرات مير تا وكل بيش او يفار بن ري ما لقيت دا وش كان مسر بروكسكانيا كورك كتشوك ويكيان ديريتي عند العلماء شو ادل دال كوركسيو ويكيان ديريتي بالان شيخ الملتمين توجيه الى جوان وذكه اخره لمش دا بي عدن بي قربه عمل ودكتي والرد لغير مانع من شربي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 أولاً جائزاً للغاية باب الهيباء هيبو هديها بإمكانيكشن إن كانت بريد عيوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلت أجل ما تبخشين بيب الأمر بيت هو حكم هديه لها مفتاني كراب الدراسة وإن كانت بريد عيوض فلها حكم الهدية في <تصفيق> جميع ما سلت هيبا كسر قشة كي بيء دايل لبرامبر أو دايل قشة بتوه حكمه أو بيعه، ولا حكم بيعه. والعمرة والركبة، والعمرة والركبة توجبان الملك للمعمر والمرقب، وليعتبه من بعده لا رجوع فيهما. العقبة العمره العمرة والركبة أما دوج ولا تصرف نبماز سامان.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 من يعني دابا هذه جمله من اول توتي دواي هي تمرض بغيره يعطي دارا او ارضا فان مات احد ما كانت ذي الحي هل او ادريت زندوكان يعني هل يمكن صار يمدني او خارج زتور وفهم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 لا برب العالقون ولا تفسدواها مالي لي خطا نظر نفطان لخطا من اعمر عمرها فهي الذي أعمراها حيا ميت وما لعقيدها فاسك مالك يقدر بدرج ثمن يا أو, أبو أو من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 الحلف إنما يكون بسم الله تعالى صفة له سواء يتعني بنامي من أعوك صفتك وصفتك قالوا والله والله و بالله و بالله أم جدا سواء بخير يعني والعزيز وصفتك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 سن بقاء ديمبومال تنياره ان شاء الله اوى او اقرنها اوى سندفين شانه كيف ومن حلك على شيء فراى غيره خير منه فلياتي الذي هو خير وليكفل عن يمينه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 دا له سنن بو بو ام ما اذا لا بريدوا ظلمنا ولا يتم بالحنت فيها بس عندك ايش كات الغموس هي التي يعلم الحالك كذبها <تصفيق> يمين رموز بفريمني رموز لأنه يغمي صاحبه في النار خوانك يكتر قرعة كذناء الجنة أو بو بو سوين ينكر خوانك في دزينة دروع يمين حلف بو حالة بو استقباله فلما يميني رموز بو على سوين بخاف لانشود نبو فلما خوشيبو سوين بخاف أو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 ولكن أعقبكم بما عقدتم الأيمان فقرأوا السيونانة لأجلك كفر البدرس منكم لنعطي قطعه في الرياضة ونشتغل فكفارة من كفارتهم جورسونت ونشتغل يطعان العشر في مساكين من أوسط ما تطعيمون أهليكم فأردنا نبدأ فقر له فاردنا وسطي كلا معلأ أفضل فاردنا وسط طعم مشك يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان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 فقط ما زمانك هو زمانك لا مكانك هو مكانك لعائلتك وبعائلتك تدلقرت بويا قيد رز العالمين كاتك احكام شرعيه دانا و شتيكم بودانه زهمو من جاري ولا ملاك يشارك لك سؤالك ومرتكب عدوك بس مزاج حدوية والتلفون ملاك تجلس يا زارب لو عند التلفون ملاك تكبر حفظ من زارب بلى ما قرب في عادك يا طعام عشرة أيام لكنه من وسط لو قارد من وسطين ما لي خوفان قارد نجدنا عام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 agar kese 1 kilo 60 pe ne gra ho atwa is sarvo ko to ataj utidance avo vo supertmane avo na phota vote va operatione gstan va sarvo vo jubro agar khardin de fakir ke vedre ke diary ese koile niya phar julu barkirdan bodane pharir zora taklif zora kar khardin de fakir la hoi asantra yani agar to 2 kilo birins ke te kiloni meta tonik gulam medana felleh ya tozikam triazat yani ba'r ka dahazalik nash agar khadama waadi fi bi bi gomal ki faqir ya du mali faqir ya dahana faqir ba'ki bi deyan agar kasi amay pe nakra nei bu lamana khardini ni ya tarini khardit fi qurida wa faqir fasiyam thalath al ذاك كفاره ايمانكم اذا حلفتم او كفاره سنه كامله البس وان كان فقط